هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب بنور الورا والحسبين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فاورحب بكم فاهلا وسهلا ومرحبا وأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة اللهم يا حي يا قيوم أسألك أن ترضى عنهم وأن تحبهم وأن ترفع درجتهم وبعد ذكرنا أن من المباحث التي نهتم بها في هذا العلم ما يتعلق بكيفية تفسير كلام رب العزة والجلال بحيث ننزل الآيات القرآنية على مراد الله عز وجل وهكذا الأحاديث النبوية وهناك مباحث تنظم هذا التفسير لأن بعض الناس يأتي ويهجم على الآيات القرآنية فيفسرها من عند نفسه وبالتالي يقع في ظلال كبير وقد يكون من أسباب ظلال كثير من الخلق ومن هنا نعرف أن تفسير الأحاديث النبوية والآيات القرآنية له قواعد وضوابط لا بد من السير عليها من لم يسر على هذه القواعد فإنه قد يحمل كلام الله جل وعلا ما لا يحتمله وقد لا يفهم مراد رب العزة والجلال من المباحث التي تتعلق بهذا الأمر مباحث المجمل والمبين المجمل هو الذي لا يعرف معناه ويحتاج إلى بيان من أجل معرفة المعنى ومن أمثلة ذلك قول الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يخرج من الأرض أمرنا بهذا الأمر وآتوا فعل أمر حقه يوم حصاده ما المراد بحقه؟ كم مقداره؟ ومتى يجب؟ هذا يقال له مجمل لأننا لا نعرف معناه فهنا لا نعرف له أي معنى فنتوقف فيه حتى يأتينا دليل وضح المراد منه ومن أمثلة ذلك أيضا في عدة المطلقة يقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء القرء في لغة العرب يطلق على معنى الطهر والحيظ فهل المراد بقوله ثلاثة قروء ثلاث حيظ أو المراد ثلاثة أطهار العلماء في ذلك قولان لماذا؟ لأن القرء في لغة العرب يطلق على المعنيين فنحتاج إلى دليل يفسر المراد بكلمة القرء المجمل ما حكمه يجب علينا أن نتوقف فيه وأن لا نفسر بأي تفسير حتى يأتينا دليل شرعي يوضح المراد منه والدليل قد يكون بدليل مستقل مثل القولة وآت حقه يوم حصاده فسره قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر هنا فسر بدليل خارجي وقد يكون التفسير بقرينة موجودة في نفس الخطار مثال ذلك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء طائفة من أهل العلم قالوا ثلاثة قروا يعني ثلاث حيار لماذا؟ قالوا لأننا لو جعلنا المراد بالقر الطهر لكانت إما أن تعتد بطهرين وشيء أو ثلاثة أطهار وشيء يعني متى يطلقها في قهر لم يجامعها فيه فإن حسبنا الطهر الذي طلقت فيه أصبحنا لم نجعلها تعتد إلا وشيء وإن قلنا لا يعتد بذلك أصبح التجلس ثلاثة أطهار وهذا الطهار بينما إذا قلنا ثلاث حياض فإن تجلس ثلاث حياض كاملة لا نقصان فيها فهنا استدلال بقرينة موجودة في الآية توضح المراد بها أما البيان فإنه قد يراد به توضيح الأحكام أول مرة مثل قوله وآتوا حقه مثل قوله وآقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا بيان الحكم ابتداء فنسميه قد يسمى بيانا لكن هذا خلاف المشهور عند الأصوليين عند الأصوليين أن البيان هو توضيح اللفظ المجمل غير المفهوم أو مثل ما قال المؤلف اخراج الشيء يعني اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي مثال ذلك لما جاءنا حديث فيما سقط السماء العشر قلنا المراء هذه هذا الحديث يفسر وتحقه يوم حصاده فيكون هذا بيانا الكلام العربي على ثلاثة أقسام أولها المجمل الذي ذكرناه قبل قليل وثانيها النص الذي لا يحتمل إلا معناً واحداً مثال ذلك قال جل وعلا قل هو الله أحد هل تحتمل أنها ثلاثة؟ لا يحتمل هذا يسمى نص ماذا يسمى؟ نص فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ثلاثة أيام يعني أسبوع كذا؟ لا إذن هذا إيش؟ لا يحتمل غير هذا يسمى نصا وبعض العلماء قال بأن النص ما تأويله تنزيله يعني بمجرد أن ينزل يكون معناه واضح مفسرا وهو مشتق من منصة العروس العروس كانوا يضعون لها منصة تكون عند النساء فيضعون لها مكان مرتفع واضح تشاهدها جميع النساء كانت يقال منصة العروس لأن الرجل لا يدخل معها في تلك المنصة لأن الرجال لا يدخلون عند النساء إذن هذا الكرسي المرتفع يسمونه منصة لماذا يسمونه منصة لأنه واضح بين فلذلك سموا الكلام الواضح الذي لاحتمال فيه سموه نصا هناك نوع ثالث يسمى الظاهر إذا عندنا المجمل وعندنا النص وعندنا الظاهر الظاهر كلمة تحتم المعنيين لكنها في أحد المعنيين أرجح وأظهر مثال ذلك في قول الله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب هنا وقب أكثر أهل العلم قالوا أن المراد به الدخول وإن كانت تحتمل الخروج الغاسق الذي يغطي كالليل أمرنا الله عز وجل بالاستعادة من شر هذا الغاسق إذا دخله يحتمل إن وقب بمعنى خرج لكنه احتمال أضعف من الأول بعض أهل العلم قال بأن الحديث يشمل المعنيين بأن الآية تشمل المعنيين نجيب مثال آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل امرأة ما تعني امرأة لو جاءنا واحد قال لا المراد بهذا امرأة يعني أمة مملوكة لأن أمة ما تزوج نفسها تزوجها ولية سيدة بينما الحرة ما تدخل في هذا الحديث يقول هذا محتمل لكنه معنى مرجوح المعنى الراجح أن المراد بهذا اللفظ هو العموم لأن امرأة نكرة في سياق الشرط أيما والنكرة في سياق النفي وما ماث لك الشرط يفيد العموم كما تقدم معنا في اللقاء في لقاء سابق طيب الاصل في لفظه فاء حرف فاء قد يراد به مجرد الاشتراك بين اثنين وقد يراد به التعقيب يراد به التعقيب مثال ذلك تقول جاء زيد فعمر من الذي جاء اولا زيت يعني فا تفيد التعقيب هذا هو الظاهر من هذا الحرف لكن في بعض المرات يؤتى بلفظة الفاء ولا يراد بها التعقيب مثل قول, مثل قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني هل معنى الآية أنك تبدأ بقراءة القرآن أولا ثم إذا فرغت تستعذ ليش فا ألست للتعقيب لكنها هنا لم تأتي للتعقيب ترك الظاهر لماذا؟ لوجود دليل يدل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد أولا قبل القراءة ثم يقرأ كما ورد ذلك في عدد من الأحاديث الأصل في اللفظ الظاهر إذن عرفنا أن النص يجب العمل به على وأن المجمل يجب أن نتوقف فيه حتى يأتي يدليل ووضح المراد به طيب الظاهر الظاهر يجب العمل بالمعنى الراجع ولا يجوز الانتقال إلى المعنى المرجوح إلا لدليل فلما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر نقول لابد أن يكون تكبير الماموم بعد تكبير الإمام لأن الأصل في الفاء أن تكون للتعقيب. إلا في الآية فإذا قرأت القرآن فاستعد تركنا الظاهر لوجود دليل يدل على أن التعقيب ليس مرادا صرف الظاهر عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح يسمى التأويل إذن ما المراد بالتأويل عندنا هنا صرف اللفظ الظاهر عن معناها الراجح إلى معناها المرجوح ما حكم التأويل؟ إن كان التأويل لدليل فهو صحيح ومقبول وإن كان التأويل لغير دليل فهو غير مقبول مثال ذلك الفاء قبل قليل في الآية صرفناها من التعقيب إلى مجرد الجمع فهذا تأويل صحيح لورود دليل يدل عليه يقول الله جل وعلا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا قال أهل السنة فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل وفيه إثبات أن الله يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى بعض منكر الصفات قالوا لا هذه الآية يراد بها أنه جرحه بجروح الحكمة قالوا الكل يرد به الجرح ويستدلون على ذلك بحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك فنقول الأصل أن نحمل اللفظ على ظاهره طيب هل هذا الحديث يصح لتأويل الآية نقول لا يصح لماذا لأن الآية قال فيها وكلم بالتشديد ثم أتى بالمفعول المطلق تكليما فلم يقل كلما فدل هذا على أنه لا يصح هذا التأويل ولذلك كثير من نفات الصفات يؤولون نصوص الصفات وإذا نظرت بدعوى وجود دليل أو بدعوى نفي المشابه بين الخالق والمخلوق ثم إذا نظرت وجدت أن ذلك الدليل لا يدل على ما يدعونه من التأويل والأصل أننا نعمل بظواهر النصوص ولا نؤولها هذا هو الأصل والتأويل هذا نادر في مواطن قليلة يسيرة ننتقل بعد ذلك إلى مبحث آخر وهو مبحث الأفعال النبوية فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو حجة هل يعمل به أو لا يعمل به فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قبل ورود الشريعة إليه قال جماهر أهل العلم لا يحتج به لأنه قبل نزول الوحي عليه وبالتالي لا يأخذ منه حكم طيب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة ما حكمها؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة على أنوان النوع الأول ما فعله صلى الله عليه وسلم على الاختصاص به يعني وردنا دليل أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مثال ذلك قول الله عز وجل في الواهبة لنفسها امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي ناراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون, من دون المؤمن ففي هذه الآية دليل على أن قبول الهبة من المرأة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأما غيره لا يصح للمرأة أن تهب نفسها له ويقول هو قبلت هذه الهبه فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم النوع الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة يتقرب به لله عز وجل فمثل هذا النوع يدل على أن ذلك الفعل مشروع وأنه قربة يتقرب بها لله عز وجل باتفاق أهل العلم فطائفة قالوا بأن هذا الفعل يكون على الوجوب لأن الله عز وجل أمر الأمة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال تعالى فاتبعوه لعلكم تهتدون اتبعوه أمر الأصل في الأوامر الوجوب وستدلوا عليه بقوله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه ومما أتا به فعله صلى الله عليه وسلم وطائفة قالوا بأن هذه الأفعال على الاستحباب وليست على الوجوب إذ لو كانت واجبة لامر بها صلى الله عليه وسلم أصحابه إذن هذان فعلان الأول مختص به مثل زواجه بتسع هذا خاص به النوع الثاني ما فعله على جهة القربة والطاعة بعضهم قال الوجوب وبعضهم قال فمل على الندب وبعضهم قال نتوقف فيه لعل الراجح هو أنه على الاستحباب أنه على الاستحباب إذ لو كان واجبا لأمر أصحابه به النوع الثالث ما فعله صلى الله عليه وسلم على جهة الجبلة أو على جهة العادة مثال ذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم أهل زمانه يربون شعورهم ففعل ذلك مماثلا لفعلهم فحينئذ نقول هذا الفعل على عادة وجبل عادة وبالتالي فيكون على الإباحة كان صلى الله عليه وسلم يلبس الإزار والرداء فحينئذ كل هذا الفعل على الإباحة لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة قد يقع في بعض الأفعال اختلاف وبالتالي يختلف الفقهى في حكم ذلك الفعل نمثل بمثالي في جلسة الاستراحة إذا فرغ المصلي من من الركعة الأولى ورد في حديث مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس للإستراحة قبل أن يقوم للركعة الثانية فبعض أهل العلم قال هذا قربة وطاعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وبعض أهل العلم قالوا هذا على الإباحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا بعد كبر سنه فيكون على الإباحة إذن وقع الاختلاف في هذا الفعل هل هو على سبيل القربة والعبادة أو على سبيل العادة والأظهر أن هذا الفعل على سبيل العبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني وصلي ولو كان هذا الفعل غير مشروع لا لأخبر أصحابه بعدم مشروعية هذا الفعل المثال الثاني لبس الخاتم لبس خاتم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم كما في حديث أنس وغيره فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا على جهة القربة والعبادة أو هو على جهة العادة هذا من مواطن الخلاف من مواطن الخلاف بين الفقهاء بعضهم قال هو عبادة بل بعضهم قال بأنه واجب وبأنه ما تصح الصلاة الأبه وجمهور أهل العلم قالوا بأن لبس الخاتم من العادات وليس من العبادات والأرجح هو القول الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبسه لسبب يعود إلى عادات الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب إلى ملوك زمانه قالوا إن الملوك لا, لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوم فاتخذ الخاتم فاتخذ الخاتم إذن اتخاذ الخاتم من اجل عادة الناس في ذلك الزمان وعادة ملوك ذلك الزمان أنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوم طيب قال فإن كان على غير وجه القربة والطاعف يحمل على الإباحة في حقه وحقنا ننتقل الى أمر آخر مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع أقوال كحديث إنما الأعمال بالنيات وأفعال وإقرار, وإقرار. ما هو المراد بالإقرار الإقرار أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أو يشاهد أحدا من أصحابه يقول قوله ويسهل فعلا فلا ينكر عليه لو شاهد النبي صلى الله عليه وسلم مشريكا يفعل فعلا فلم ينكر عليه هذا لا يدخل في الاكرام لماذا لان المشرك اصلا لا يقبل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن امثله ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم راى اصحابه ياكلون الضب لا يمكن انكر عليهم فهذا سنه ايش اقراريه والسنه الإقرارية هذا تدل على الاباحه ان كانت في العادات مثل اكل الضب وتدل على الاستحباب ان كان في العبادات لو قدر ان احد الصحابه فعل فعلا فاقره من العبادات فاقره النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يدل على استحبابه مثال ذلك خبيب بن عدي رضي الله عنه لما أخذه أهل مكة وأرادوا أن يقتلوه طلب منهم أن يسمحوا لأن يصلي بركعتين فحينئذ قلنا بأن فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعرف به فلم ينكره ومن هنا قلنا بأن سنة القتل هذه مشروعة وعبادة ومن المستحبات لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها من أحد أصحابه وهي عبادة قال هناك نوع آخر يلحق بالإقرار وهو ما فعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فإنه له حكم ما فعل في مجلس مثل فعل خبيب بن عدي الذي ذكرنا قبل قليل هناك أشياء لم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي دليل أنه علم بها يسميها بعض الأصوليين الإقرار في زمن النبوة إقرار الله في زمن النبوة مثل حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فهذا يرى أكثر الأصليين أنه من يحتج به وأنه يدل على الإباحة والجواز قالوا لأنه لو كان حراما أو منكرا لا بلغ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إنكار ذلك الفعل فلما لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم دل حينئذ على عدم المنع منه ننتقل إلى مبحث جديد وهو مبحث النسخ لا سيلة هنا في لم يصل منها شيء فضل حكيم آه شيخ آه أحسن الله إليك. الوصال في الصوم هل يعتبر من أفعال نبي صلى الله عليه وسلم الخاصة؟ طيب الوصال في الصوم على نوعين وصال يوم بيوم وقد النبي صلى الله عليه وسلم عنه وفعله فحينئذ نحمل الفعل على أنه من خصائصه ونقول بأن القول يشمى جميع الأمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إني لستك هيئتكم فدل هذا على اختصاص مشروعية الوصال به صلى الله عليه وسلم النوع الثاني الوصال إلى السحر فالأول ممنوع منه بالنسبة للأمة ووصل يوم بيوم والثاني وصال إلى السحر فهذا مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر فدل هذا على أنه لسه بمحرم لكنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أفضل أمته أعجلهم فطرا أعجلهم فطرا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بالإفطار وقد طلب ماء فقال له بعض أصحابه لا زال الوقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ننتقل إلى النسخ المراد بالنسخ أن يأتي دليل شرعي ثم يقرر حكما شرعيا ثم يلغى ذلك الحكم ويؤتى بحكم آخر مثال ذلك كانت القبلة في أول الإسلام إلى أين؟ إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك غيرت إلى الكعبة قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فهذا نسخ إذن لماذا ورد النسخ النسخ قد يكون لتسهيل الحكم على الناس في زمن التشريع وقد يكون من أجل ابتلاء الصحابة واختبارهم هل يصدقون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يرد من الأحكام أو يترددون في ذلك كذلك من مشروعية من حكمة النسخ التخفيف عن العباد وقد تكون المصلحة في زمان بشيء ثم تكون المصلحة في زمان آخر بشيء آخر وبالتالي راعت النصوص الشرعية الأمرين والنسخ لا يكون إلا بدليل شرعي من قرآن أو سنة لا يصح أن ننسخ بواسطة الإجماع ولا بواسطة القياس ولا بواسطة اجتهاد المجتهدين لا كل هذا لا يصح النسخ به النسخ إنما يكون النصوص الشرعية من الكتاب والسنة لا صح أن تقول بالدليل لأن الإجماع دليل والقياس دليل ومع ذلك لا يصح النسخ بهما إنما يكون النسخ بماذا؟ بالنص كتاب وسنة ويدل أولا نقرر أن هذه الشريعة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة للشرائع السابقة قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا عرف المؤلف النسخ في اللغة فقال بأن النسخ معناه الإزالة إذا أزيل الشيق إلى هذا نسخه ومن هنا يقال نسخة الريح الأثر يعني أزالت آثار الأقدام ونحوه وقد وقيل معناه النقل يعني أن من معاني النسخ في لغة العرب النقل ولذلك إذا أخذت الكتاب وأصبحت تنقل منه الفلان ينسخ الكتاب هذا نقل هذا التعريف لغوي هذا التعريف في اللغة أما في الاصطلاح فالنسخ هو رفع, خطاب مد... رفع حكم خطاب متقدم بواسطة خطاب متأخر عرفه المؤلف فقال وحده ما معنى كلمة وحده؟ ما معنى كلمه وحده يعني تعريفه يعني التعريف قال هو الخطاب الجديد الدال على رفع حكم سابق ثابت بخطاب متقدم لولا الخطاب الجديد لكان الحكم السابق ثابتا ولا بد ان يكون الخطاب الجديد متراخيا يعني متاخرا عنه مثال ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها هل النهي في وقت هذا الحديث أقول لك سابق كنت هذا سابق هذا الحديث ناسخ لما قبله لحكم متقرر قبله إذن هذا الحديث خطاب يدل على رفع الحكم السابق الذي كان بمنع زيارة القبور بواسطة خطاب جديد متقدم لو هذا الخطاب الجديد لكان الحكم السابق ثابتا والخطاب الجديد يتراحى عن الخطاب السابق هذا نسميه نسخا تلاحقون أن النسخ ليس هو ذات الخطاب الخطاب الجديد هذا نسميه إيش؟ ناسخ أما النسخ فهو الرفع رفع الخطاب الأول و نمثل لذلك بأمثلة يقول الله جل وعلا كان الربا في أول الإسلام جائز جائزا ثم جاءت الشريعة بتحريم الربا قال الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا هل هذا يسمى نسخا نقول لا يسمى نسخا لماذا لأن إباحة الربا ليست بخطاب وإنما بالإباحة الأصلية مثال آخر جاءت الشريعة بتحريم الخمر متى نزل الخمر في المدينة كان قبل ذلك لم يأتي دليل بتحريمه فكان مباحا لكن تلك الإباحة لم تثبت بدليل خطاب لم تكن بنص شرعي وإنما كانت بالإباحة الأصلية فرافع تحريم الخمر بواسطة الخطاب الجديد هذا يسم... لا يسمى نسخا نأتي بمثال صحيح للنسخ وبعد ذلك نذكر شروط النسخ بناء على التعريف يقول الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليلة إلا قم فعل أمر ثم في آخر السورة قال تعالى علمان لن تحصوه فتاب عليكم فدل هذا على رفع وجوب قيام الليل قيام الليل كان واجبا بدلالة قم الليل إلا قليلا نسخ في آخر السورة بخطاب جديد فهذا يسمى نسخا نجيب مثال آخر أوضح من هذا قول عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين كان في أول الإسلام إذا واجه رجل مسلم عشرة من الكفار وجب عليه البقاء ويقاتلهم إما أن يقتلهم وإما أن يقتل ولا يجوز له الفرار ثم نسخت هذه الآية إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين الآية التي بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتي يعني إذا واجه المسلم ثلاثة جاز له الفرار كان في الأول لا يفر من عشرة إذا 11 يفر منهم والآن بعد ذلك نسخ الحكم الحكم الأول ثابت بواسطة دليل والحكم الثاني ثابت بواسطة الدليل إذن ما هي شروط النسخ لابد أن يكون الناسخ خطابا ولابد أن يكون المنسوخ خطابا بد أن يكون الناسخ هو المنسوخ متنافيين في الحكم بحيث يكون الناسخ رافع للحكم المتقدم ولا بد أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ لا يصح أن ينزل في وقت واحد قد يقول قائل ألا يدل وجود النسخ في الشريعة على الطعن فيها نقول لا لا بل هذا له فوائد ومصالح كما تقدم معنا في اول المباحث لأن النسخ مقرر بناء على وجود المصالح فقد يكون الحكم مصلحة في أول الأمر ثم بعد ذلك تكون المصلحة في حكم آخر ولذا قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ويقول جل وعلا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون, إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون طيب هناك مباحث عندك سؤال نعم تفضل تابك الله يا شيخ هل هناك من صنف بالآيات التي نسخت لفظا ولا تنسخ حكما طيب سنأتي الآن إلى تقسيمات النسخ وهو جواب على سؤالك النسخ يمكن تقسيمه بتقسيمات متعددة النوع الأول أن يكون هناك نسخ للآية بحكمها مع بقاء نصها مثاله المثال الذي قبل قليل لما قال جل وعلا يا أيها النبي يحرظ المؤمنين على القتال إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ثم في الآية التي بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابر يغلبوا مئتين الحكم الموجود في الآية الأولى نسخ لكن التلاوة لا زالت, لا زالت آية من القرآن فهنا نسخ الحكم وبقي الرسم نسخ الحكم وبقي الرسم وهو النوع الثاني الذي ذكر المؤلف النوع الثاني بالعكس ينسخ رسم الآية لكن يبقى حكمها مثال ذلك كان هناك آية نزلت في أن الزاني المحصن يرجم هذه الآية نسخ رسمها وتلاوتها وبقي حكمها وقد يكون هناك نوع ثالث بنسخ الحكم ونسخ التلاوه والرسم ومثالهما ورد في حديث عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات محرمات ثم نسخنا يخمس معلومات فهنا كان هناك ايه نسخ لفظها ونسخ حكمها و قسم المؤلف النسخ الى تقسيم اخر فقال النسخ ايضا ينقسم الى بدل والى غير بدل مثال ذلك جانا في النسخ ان في عهد النبوة كان إذا أراد أحد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه سر يقدم صدقة إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ثم بعد ذلك نسخ الحكم ولم يجب تقديم صدقة هذا يسمونه نسق إلى غير بدل وعلى النوع الثاني نسخ إلى بدل مثال ذلك كانت قبله إلى بيت المقدس فنسخت إلى الكعبة هذا إلى بدل وكان في أول الإسلام يجب صيام عاشوراء فنسخ إلى صيام شهر رمضان هذا نسخ إلى بدل بعض أهل العلم يقول بأنه لا يوجد هناك نسخ إلى غير بدل لماذا؟ يقول إذا رفع حكم لا بد أن يوجد حكم آخر إذا رفع الوجوب يكون هناك الإباحة رفع وجوب تقديم الصدق بين يدي النجوة فأصبح هناك إباحة يقول هنا ليس لا يوجد نسخ إلى غير بدل قسم المؤلف أيضا النسخ إلى تقسيم آخر فقال وينقسم النسخ إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف في مرات تأتي الشريعة بحكم فتنسخه إلى ما هو أشد منه من أجل تحقيق مصالح العباد مثال ذلك جاء في الشريعة أن مثال ما هو أغلظ أن الصيام في أول الإسلام كان ليوم عاشرة كم يوم؟ ثم نسخ إلى شهر رمضان ثلاثين يوم فهذا نسخ إلى أغلظ لكنه يحقق مصلحة العباد وقد يكون النسخ إلى ما هو أخف من أمثلة ذلك أن الشريعة حرم سيارة القبور ثم أباحتها وندبت إليها بالنسبة للرجال مثال آخر كان المؤمن يجب عليه أن يصاب العشرة فنسخ إلى اثنين هذا إلى أغلط أو إلى أخاف, أخاف. إلى أخاف. مثال ذلك كان في أول الإسلام من أراد أن يصوم شهر رمضان صام ومن أراد أن لا يصوم عليه أن يطعم مسكينا ثم بعد ذلك وجب على المؤمنين القادرين أن يصوموا لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمهوا الآية التي قبلها فمن كان وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كذلك يمكن تقسيم النسخ باعتبار الناسخ والمنسوخ إلى عدد من التقسيمات اولا نسخ الكتاب بالكتاب بأن يوجد حكم ثابت في القرآن فينسخ بآية من القرآن أخرى من يمثل لها آية المصابرة وآية الصدق بين يدي النجوة كان هناك آية من القرآن تثبت حكما فنسخ حكم الآية الأولى بآية أخرى فهذا نسخ للكتاب بواسطة الكتاب الثاني نسخ السنة بالكتاب بأن يكون هناك حكم مقرر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي آية من القرآن فتنسخ ذلك الحديث مثال هذا كان في أول الإسلام القبلة إلى بيت المقدس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لا يوجد آية ثم نسخها هذه السنة بواسطة آية وهي قول عز وجل قد نرى وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام إذن هذا النوع الثاني نوع نسخ السنة بالكتاب الثالث نسخ السنة بواسطة السنة نسخ السنة بواسطة السنة مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فهذا نسخ للسنة بالسنة ومن أمثلته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحريق رجلين من قريش بالنار ثم قال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار فإذا أخذتموهما فاقتلوهما باقي قسم رابع وهو نسخ الكتاب بالسنة لم يذكره المؤلف هنا لأن الشابعية لا يرون أن السنة تنسخ الكتاب والجمهور يجيزون أن يكون الحديث النبوي ناسخا للكتاب ويمثلون لذلك بقول الله جل وعلا: "واللاتي ياتينا الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه فعليهن اربعه منكم فينشهدو فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا" قالوا هذه الايه نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام وثيب بالثيب الجلد والرجم وقد يمثلون له أيضا بقول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وانترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث والشافعية يقولون هذه الآية نسخت بآية المواريث ولم تنسخ بهذا الحديث نأتي إلى تقسيم آخر من تقسيم النسخ قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما يعني إنه إذا كان هناك متواتر من الكتاب يجوز أن ينسخ متواتر من الكتاب إذا كان هناك متواتر من السنة يمكن أن ينسخ بمتواتر من الكتاب أو من السنة كذلك من أمثلة ذلك نسخ الآيات بعضها ببعض هذا نسخ متواتر بمتواتر النوع الثاني نسخ آحد بآحد مثال ذلك حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها هنا نسخ حديث آحاد بحديث آحاد ومثاله أيضا كنت نهيتكم عن الدخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث ألا فكلوا وادخرو هنا نسخ حديث بواسطة حديث آخر قد يكون هناك حديث آحاد ينسخ ب متواتر قد يكون هناك نسخ للسنة الآحادية بواسطة دليل متواتر من الكتاب أو من السنة هل يجوز أن ينسخ المتواتر بواسطة الأحاد هل يجوز أن ينسخ المتواتر بواسطة الأحاد أو لا يجوز ذلك هذه المسألة من المواطن التي وقع الخلاف فيها فالمؤلف وجمهور أهل الأصول يرون أن الآحاد لا يصح أن ينسخ المتواتر فالآيات القرآنية لا يمكن أن ننسخها بواسطة السنة الآحادية وهكذا السنة المتواترة لا تنسخ بالسنة الآحادية وستدلوا على ذلك بأن المتواتر قطعي فلا يصح أن نرفعه بواسطة الظني من الآحاد وقال طائفة من أهل الأصول بجواز ذلك قالوا لأن العبرة في الناس هو المنسخ بكونه دليلا والآحاد دليل نصي كالمتواتر فيصح أن ينسخ به وقد يستدلون على ذلك بحديث تحويل القبلة فإنه قد ورد في الخبر أن أهل قبا وهم يصلون أتاهم آت وقال لهم إن القبلة قد حولت فتحولوا في أثناء الصلاة التوجه إلى بيت المقدس كان متواثرا عندهم ومع ذلك تركه بخبر هذا الواحد الذي علموا أو غلب على ظنهم صدقه صلى الله عليه صدقه رضي الله عنه فاستدلوا على جوازي ذلك وبعض أهل العلم قال يجوز. النسخ نسخ المتواتر بالأحد في زمن النبوة ولا يجوز بعد ذلك إذن هذا شيء من مباحث النسخ نعرض لكم مثال للأخير وهو قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية فإنه حصر المحرمات في هذه المذكورات وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ديناب من السباع فقال طائفة هذا من نسخ المتواتر بالآحاد هذا من النسخ وقال آخرون لأن قوله قل لا أجد فيما أحيي إلي أي في ذلك الوقت لكن قد يوجد محرمات بعد ذلك الوقت الذي نزلت فيه تلك الآية نعم تبك الله الذي ترجحه من ناحية النسخ المتواتر بالآحاد ما هو الذي ترجحه يسأل أخونا عن نسخ المتواتر بالآحاد نقول ظواهر النصوص الشرعية تدل على أن النسخ كما يكون للآيات بالآيات يكون للآيات بالآحاديث والله عز وجل قد قال عن كلام نبيه إن هو إلا وحي يوحى فإذا كان وحيا جاز نسخ الآيات القرآنية به لعلنا نعرض لبعض الأسئلة يقول قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة كروه هل يمكننا أن ندرج تحت الآية أن ندرج الآية تحت المطلق والمقيد؟ يقول ليس هناك مطلق ولا مقيد إنما هذا من قبيل المجمل والمبين يقول ما الفرق بين النص والظاهر والمجمل النص ما لا يحتمل إلا معنا واحد والظاهر يحتمل معنيين لكنه في أحده معرجح ما حكمه يجب حمله على المعنى الراجح وأما المجمل فهو ما لا يتبين المراد منه بنفسه ما حكمه يجب أن نتوقف فيه حتى يأتينا دليل يوضح المراد منه يقول ما الضابط الذي يميز به أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل هي عادة أو على وجه القربة والطاعة الضابط السبب فننظر إلى سبب الفعل مثل اتخاذ الخاتم ما سبب الفعل؟ هو إذن هناك إذا نظرنا إلى سبب الفعل دلنا ذلك على, دلنا ذلك على نوع الفعل هل هو من قبيل, السنة من, من قبيل السنة التي هي من القربات أو هو من العادات يقول كيف نفرق ونفهم نفس السؤال؟ قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بالسور الطوال هل هو من الأفعال الخاصة نقول ليس هذا من الأفعال الخاصة وإنما هذا على سبيل الاستحباب وهو باق للأمة قال تعالى في وصف المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يقول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة لا يحتج بها لأن الوحي لم ينزل عليه بعد وبالتالي نقول بأن هذه بان هذه الافعال لا يحتج بها ما تعريف المتواتر تقدم معنا أن المتواتر ما رواه جماعه عن مثلهم ويستحيل تواطؤهم على الكذب وان لا احد ما لم يكن كذلك ما المقصود بالبدل وغير البدل في النسخ نقول المقصود بالبدل تبديل محل الحكم بحكم آخر لا شك أن النسخ واقع فعلا ولا نقول به إلا بضوابط معينة وضعها العلماء فما هي هذه الضوابط ثم إن هناك من العلماء من يقول بعدم وجود النسخ وأنه غير واقع فما حجت هؤلاء تقدم معنا أن النصوص الشرعية قد دلت على وجود النسخ قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ودل على ذلك عدد من الأحكام التي تم نسخها ومثلنا له بتغيير الكبلة مثلنا له بآية المصابرة مثلنا له بعدد من الأمثلة وهي موجودة واقعية ولم ينكر وجود النسخ إلا أبو مسلم والأصبهاني ولعله يفسر النسخ بتفسير آخر غير التفسير الذي يقول به الجمهور وبالتالي لم يتوارد كلامهم على محل واحد فسر الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم الهدات المتدين كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا اللهم يحيق أن يحكم دماء المسلمين في كل مكان اللهم يحيق أن يمل عليهم خيارهم واجمع كلمتهم على الحق وجعلهم محكمين لكتابي... لكتابك وسنة نبيك هذا والله أعلم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين